Fضيلة الشيخ يقول السائل ما معنى قوله الناموس الناموس يبدو الله تعالى أعلم المراد به من ينزل بالوحي المراد به من ينزل بالوحي على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام نعم جزاكم الله خيرا يقول السائل ما معنى قول المصنف رحمه الله في حق عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي طالب بأن القوم كانوا لا يتجاسرون على مفاجاته بشيء في أمر محمد صلى الله عليه وسلم أي لما له في نفوسهم وقلوبهم من هيبة ومكانه فكانوا لا يتجاسرون لهيبة أبي طالب ولمكانته عندهم أن يفاتحونه بشيء مما يقوله أو يقوم به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ولهذا قال ابن كثير رحمه الله كما مر معنا أن الله سبحانه وتعالى نصره بعمه نصره بعمه مع أن عمه كان على الشرك بالله جساكم الله خيرا يقول السائل هل كانوا في الجاهلية يسمون النبي صلى الله عليه وسلم محمدا؟ نعم هو كان معروفا باسمه صلوات الله وسلامه عليه وينادونه باسمه وايضا يلقبونه بالألقاب الحميدة فكان يعرفونه بالصديق يعرفونه بالامين ومر معنا أنه في السنه الخامسة والثلاثين من عمره في قصة بناء البيت لما دخل قالوا جاء الامين جاء الامين فكانوا يلقبونه بالألقاب الطيبة ويذكرونه الذكر الحسن لما كان معروفا به من الشمائل والخصال الكريمة ولما قام عليه الصلاة والسلام بالدعوة وجاهرهم بالمعادات ومعادات ما يعبدونه من دون الله وتسفيه الأحلام والأصنام والمعبودات من دون الله بدأوا يا يتكلمون فيه فحرفوا في اسمه واصبحوا بدلا ان يقولوا محمدا يقولون مذمما فكانوا يقولون مذمم فعل كذا ثم يسبونه ثم يسبونه وجاء في بعض الاحاديث انه يا ان علي والسلام كان يقول انظروا كيف صرف الله عني سبهم يسبون مذمما وانا محمد يسبون مذمما وأنا محمد هم يقولون مذمم ويشتمون ويسبون فيقول انظروا كيف صرف الله عني سبهم يسبون مذمما وأنا محمد فصرف الله عنه سب هؤلاء نعم يقول السائل ما الفرق بين العبد والمولى العبد هو الرقيق العبد هو الرقيق وإذا أعتق يكون مولا لمن اعتقه. هذا هو الفرق إذا الرقيق ما دام رقيقا فهو عبد وإذا أعتق يصبح حينئذ مولا لمن اعتقه فيكون ولاء بالعتق والولاء أقسام ومنه الولاء بالعتق فزيد بن حارثة مولى النبي عليه الصلاة والسلام بلال مولى أبي بكر لأن أبي بكر اشترى وأعتقه نعم يقول السائل هل هناك دليل واضح على الدعوة السرية؟ ولما تجاوزها الحافظ ابن الكثير ولم يذكرها هذا ذكرها بعض أهل العلم استنباطا من دعوة النبي وأن المجاهرة إنما كانت بعد نزول قوله فاصدع بما تؤمر وعرض عن المشركين وقبل ذلك كانت دعوته عليه الصلاة والسلام سرا يدعو ولما أمره الله بالصدع بالدعوة صدع بها وأعلنها جاء جهارا صلوات الله وسلامه عليه نعم جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بعلمكم